وارا غيرك بالي صلي يا باري على هذه صلي يا باري على هذه وكل اصحابي والاميه بالي صلي يا بارك على الهادي صلي يا بارك على الهادي وكل صاحبي والامين اعلن اله له وقد حام bani على الهدي ولكل صاحبي والال يا مصطفى الرحمن يا صفوة الد يا معدين الاحسان تسجيلات سين الاسلاميه بمشق حاتيه 6 7 0 7 0 9 على الهدى صلي يبارك على الهدى وكل الصاحب والاله يا مظهرا الشلالا طورا في كل حال يا مظهرا الش انا الهي سال في عالم الابداني al